طيب نعود إذن للكلام على الفرق بين الخوارج والمعتزلة من جهة وبين أهل السنة والجماعة من جهة أخرى فيما يتعلق بالإيمان إذن الخارج والمعتزلة يرون أن الأعمال من الإيمان ولكنهم بمجرد يعني وقوع المؤمن في معصية فإنهم يكفرونه بذلك يكفرونه بذلك ويخرجونه ماذا من دائرة الإيمان والإسلام وأما أهل السنة والجماع فإنهم وإن اعتقدوا بأن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان ولكن مع ذلك لا يحكمون على المؤمن بمجرد تركه للعمل الواجب أو بمجرد وقوعه في المعصية والكبيرة لا يحكمون عليه بماذا بالكفر لا يحكمون عليه بماذا بالكفر بل يقولون هو مسلم ومؤمن نقص الإيمان طبعا نقص إيمانه لما ترك الفرق أو وقع في المعصية فإنه ينقص ماذا إيمانه ولكن لا يخرجه ذلك من دائرة الإيمان ومن دائرة ما الإسلام بل هو مؤمن بما معه من الإيمان وفاسق بتركه للواجب أو لفعله للمعصية وللكبير إذا هذا هو يعني الفرق بين أهل السنة والجماعة وبين الخوارج والمعتزين. ولهذا المؤلف يقول يعني للرد على الخوارج والمعتزين قال وليس شيء من الأعمال تركه كفرا إلا الصلاة. طبعا الصلاة يعني سيأتي يعني الكلام عليها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم لأن الوقت لا يسعنا الآن ولكن الذي يهمنا ما عدا الصلاة. فلو أن المؤمن والمسلم مثلا ترك الزكاة فلم يزك أو ترك الصيام فلم يصف أو ترك الحج فلم يحج أو مثلا وقع في الزنا أو وقع في السرق أو وقع مثلا في شرب الخمر فهل يعد بذلك كافرة؟ الجواب لا ولهذا يقول المؤلف وليس شيء من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. إذن فإن المؤلف يعني العمل الوحيد الذي إذا تركه وقصر فيه وفرط فيه يصير كافرا هو الصلاة فقط. وأما باقي الأعمال يعني تركها لا يعد كفرا. وسائر الذنوب والمعاصي يعني من عرفها ووقع فيها فإنه لا يعد كافرا بذلك. إذن هذا هو يعني معتقد أهل السنة والجماع والدليل طبعا أو أدلة يعني صحة هذا المعتقد كثيرة وكثيرة جدا كثيرة وكثيرة جدا ومنها على سبيل المثال طبعا قول الله تبارك وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فأصلحوا بينهما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 وصف الطائفة المقاتلة الطائف المقاتلة لطائفة أخرى وهي باغية وصفها الله تبارك وتعالى بماذا بالإيمان يعني بقي يعني اسم الإيمان مع هذه الطائف مع أنها يعني قاتلت طائفة مسلمة أخرى وضغط عليها وظلمتها ومع ذلك يعني لم ينفي الله عنهم الأخوة الإيمانية إنما المؤمنون إخوة فأصلح بين أخويكم إذا فهذه الآية يعني كثيرا ما يستدل بها, بها أهل السنة والجماعة على أن من وقع في الذنب ومن وقع في المعصية أو ترك واجبا من الواجب فإنه لا يعد كافرا بذلك ثم نقول يعني من أكبر البراهين والأدلة على أن يعني أصحاب الكبائر يعني لا يكفرون عند أهل السنة والجماعة ووقوعهم في الكبائر لا يخرجهم من دائرة الإسلام والإيمان من أكبر الأدلة على ذلك تشريع مالا الحدود فالزاني البكر غير المحصن. إذا زنا يجمع ما هي عقوبته؟ ها يجلت مائة جلد. ولو كان الزنا كفرا لكان حدّه أن يقتل يقتل ردة. لماذا يأمر الله تبارك وتعالى بجلد وهو كافر؟ السارق إذا سرق ما هو حدّه وعقوبته في الشرع؟ أن تقطع يده. ولو كانت السرقة كفرا لأمرنا بماذا؟ بقتله. وهكذا إذا فجميع الحدود التي شرعها الله تبارك وتعالى تؤكد أيضا أن يعني وقوع المسلم في كبيرة من الكبائر هذا لا يخرجه هذا لا يخرجه من دائرة ماذا الإيمان والإسلام يبقى ماذا مسلما مؤمنا يكون مؤمنا بما معه من الإيمان ويعني يحكم عليه الفسق بما معه ماذا من فسق إذا هذا هو يعني مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة أود فقط أن أنبه يعني تنبيها يعني دقيقا يتعلق بهذه المسألة لماذا الخوارج والمعتزنة كفروا فعل الكبير لماذا كفروه والمرجئة المرجئة لماذا قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب لا يضر مع الإيمان ذنب هناك يعني مسألة دقيقة جدا وهي أن هؤلاء كلهم أو أن هؤلاء كلهم اعتقدوا بأن العمل يعني شيء واحد لا يمكن ماذا أن يتجزأ والإيمان الإيمان عندهم الإيمان عندهم يعني شيء واحد لا يتجزى خاصة يعني القضية هذه قضية الإيمان يعني حتى يعني ندخل في ذلك ماذا ال المرج فعندهم الإيمان كأنها كتلة واحدة لا تتجزى أبدا فإذا ذهب بعضه ما الذي يحصل ذهب كله يعني يعتقدون بأن الإيمان يعني شيء واحد في القلب لا يتجزل فمن انتفى عنه جزء من الإيمان فمعنى ذلك أن الإيمان انتفى عنه ماذا بالكلية إذن فالإيمان عندهم يعني جزء واحد لا يتجزل فإذا انتفى بعضه انتفى كله وإذا ثبت بعضه ثبت ماذا كله ولهذا المرجعة لماذا قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب؟ لأنهم اعتقدوا يعني هذا وقالوا نحن نعلم بأن المؤمن الذي يشهد شهادتين إذا وقع في ذنب فإنه لا يفارقه الإيمان بالكلية إذا فإيمانه ماذا؟ باق؟ صح ولا لا قالوا فإذا بقي إيمانه فإيمانه كامل لأن الإيمان لا يتجزأ مدام أنه بقي بعضه فمعنى ذلك أنه بقي من كله ولهذا قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب مدام الإيمان موجود في القلب فإن العبد مهما وقع في الذنوب والمعاصي فإيمانه في قلبه ثابت لا يتأثر بذلك وأما الخوارج والمعتزلة فهم يعتقدون أيضا نفس الشيء يقولون الإيمان الإيمان يعني جزء واحد لا يتجزأ شيء واحد لا يتبعض وبالتالي فمن انتفى عنه جزء من الإيمان انتفى عنه الإيمان كله قالوا ونحن علمنا يقينا بأن من وقع في الكبيرة فإنه ينتفي عنه ماذا جزء من الإيمان قالوا بدليل مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني المؤمن حين يزني أو لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن فالنبي عليه الصلاة والسلام نفى عن الزاني ماذا؟ الإيمان يعني إذا زنى انتفى عنه يعني الإيمان إذن عندهم من وقع في المعصية فقد ماذا؟ نقص إيمانه وذهب بعضه وزال بعضه وعندهم الإيمان جزء واحد وبالتالي فإذا ذهب الكل معنى ذلك إذا ذهب البعض معنى ذلك أنه ماذا ذهب الكل وهذا هو خطأ الطائفتين مع إذا فالوعدية وهم الخوارج والمعتزلة لما اعتقدوا بأنه متى ذهب بعض الإيمان ذهب كله كفروا يعني صاحب ال الكذير لما اعتقدوا بأنه إن ثبت بعض الإيمان ثبت الإيمان كله قالوا لا يضر مع الإيمان ذم وأما أهل السنة والجماعة فقالوا لا الإيمان يتبعض ويتجزى الإيمان يتبعض ويتجزى قد يثبت في المؤمن بعض الإيمان ويعني ينقصه بعض أخر وقد ينتفي عنه بعض الإيمان ويثبت في قلبه بعض آخر فالإيمان عندهم ماذا يتجز ويتبع ولهذا ولهذا كما قلنا لم يكفر مرتكب الكبيرة قالوا لأنه ولو زال منه بعض الإيمان هذا لا يعني أن الإيمان كله قد زال عنه ولم يقول كقول المرجع لا يضر مع الإيمان ذم لأن هذا المسلم ولو كان في قلبه إيمان ثابت فإنه مع وقوعه في الذنوب والمعاصي فإن الإيمان ماذا ينقص ونقصانه دليل على أن هذه الذنوب تضر الإيمان الذي يكون ماذا يعني في القلب عند المؤمن والمسلم إذن فهذا هو يعني وجه يعني خطأ هذه الطوائف التي يعني خالفت يعني أهل السنة والجماعة في هذه التفاصيل المتعلقة بمباحث الإيمان يعني نكتفي بهذا القدر وفي الدرس القادم إن شاء الله تعالى سأ نشرح يعني كلام المؤلف ابتداء من قوله وليس شيء من الأعمال تركوا كفر إلا الصلاة الله تعالى أعلم